112. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا 113. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 112. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 113. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم 114. وضربت عليهم الذلة والمسكنة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 119. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم 119. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين 110. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 117. قالوا ادعوا لنا ربك لَنَا لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمفتدون 118. قال إنه يقول إن 119. إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض وَلَا ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها 110. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون 111. وإذ قتلتم نفسا 112. والله مخرج ما كنتم تكتمون 113. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون 111. قَسَتْ قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة 112. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 113. وإن منها لما يشقق